سُلْنَا عَلَيْهِم صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا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 أَمْ يَكُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِيرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ التُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى مُجُوهِهِمْ ثُوقُوا مَسَّ سَقَرُ إنا كل شيء خلقناه بقدر